او ضم او فافتح لها في الغابر وان تضم فضم منها فيه او تنكسر فافتح وكسرا عيه ولا منو بما قد فوتحا حلقي سوادا بالشذوذ التاضحا ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد فوعان فعولا كذا كفيعلا فعيان فعلا وكذا كفعللا زيد الثلاث اربع مع عشر وهي لاقسام ثلاث تجري أولها رباع مثل أكرم وفعلا وفعلا كخاصما واخصص فماسيا ينبذ الأوزان فبدأها كمكسر والثاني افعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد تفعل ثم السودات استفعل وفعل ولفعل لا يليه فعل لا وفعل ما قد صاحب اللامين زيد رباعي على نوعاته في ستة النحوس على الفعل لا ثم الخمات وزنه تفعل لا باب المصدر وما يشتق منه.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 ميم الثلاث إن يكن من أجوفي صحيح أو مهموز أو مضعفي أتاك مفعل بفتحتين وشذ منه ما بكسر العين كذا الزمان والمكان من مضارع الا بكسرها يبن وافتح لها من ناقص وما قل وعكس بمعتل كمفروق يعن وما عدى الثلاث كل نجعلا مثلا مضارع لها قد جوهلا كذا اسم مفعول وفاعل كسر عينا وأول لها ممن يصر واخر الماضي استحنه مطلقا وضمئ بواو جمع الحقا وسكن الضمير رفع حركا وبدأ معلوم بفتح سوركا إلا الخباس والسدات فاكسرا إن بودئا بهمز وصل كامتحا ثبوتها في الارتدى قد التزمك فِي في درجها مع الكلم كهمز أمر لاهما ومصد وألوى أيمون وهمزي كجهري وبن من ابن ابنة واثنين وامرئ امرأة واثنتين كذا اسم في الجميع فاكسرا لها سوى في أيمون ألسحا وأمر ذي ثلاثة نحو قبلاء ثم كما بماضيين جمعين وبدء مجهول بضم حوتما ككسر سابق الذي قد خاتما مضارعا في بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي فإن بمعلوم ففت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 به اختت وآخر له بمقتضى العمل من رفع ونصب كذا جزم حصل أمر ونهي إن به لا من تصل أولى وسكن إن يصحك التمل ولاخر احذف إن يعلق النون في أمثيلة ونون نسوة تفي وبدأه احذف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 إلا ما ندر وإن بكسر لازم جاك الفعل والافعل الفعلان واحفظ ما نقل بوزن مفعول كذا فعيل جاء اسم مفعول كذا قتيل لكثرة فعال أو فعول فعيل لو في تصريف الصحيح وما ظنوا مضارع تصغفا لأوجه كالأمر والنهي حرفا ثلاثة لغائب كالغائبه كذا مخاطب وكالمخاطبه ومتكلم له اثنانيهما في غير امر ثم نهيا أولما لعشرة يصرف اسم الفاعلين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 ودغما واحكم بزيد من أويسا هل سنم فوق الثلاث إن في ذي المرامسا وغالب الرباع عز ما عدا فعلال فعكسا كذرب قهتدا كل القماس لازم الا إلا افتعل او تفاعلا قد احتمل كذا السداس غدى باب استفعال وسرند ورند بمفعول صلا لهمز إفعال معان سبعة تعذية صيرورة وكثره حينونه إزالة وجدان كذاك تعريض فذا البيان لسين الاستفعال جامعان لطالب صيرورة وجدان كذا اعتقاد بعضه التسليم سؤالهم كاستخير الكريم حروف وهي حروف العلة والمد ثم اللين والزيادة فان يكن ببعضها الماضف فتح فسم معتلا مثالا كوضح ونسل قل كاغزاء اختتن به وإن بجوفه جو فاعل وبيل فيف ذقتران سمئ عين له منها كلام تستبل وان تكن فاء له ولام فذفت راقك وفالغلام وادعم لمثلي نحو يا زيد كففا كف قل وسمه المضاعفا مهموز الذي على الهمز اشتمل نحو قرأ سآل قبلما ما أفل ثم الصحيح ما عدا الذي ذكر اغفر لنا ربي كمن له غفر باب المعتلات والمضاعف والمهموز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 سما لك غزات ما كفى قد سما كغزات خلفا انفا من قلنا اوكل ما بضم ف وكسرها و والياء اما قر لها قد انكسوا ابقي مثاله خشيس للضرر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 مخاطب منه كقلب النقل وحذف همزه وعين الأصل وفنه على كقولا والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتن وحذف المعتل في مستقبلي وأمر ونهيم متى على جلي بباب ماك وذهب وكواهب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 may وما كمد مصدرا أو مد مضاعف فهو بإرغام قم أو كمددنا أو مددنا فاظهري وفيك لم يمد جوز كفرري مهموز نبد الهمزه متاسكا بمقتضى حركة أو اتركا كياكلي ذن يومن واتشف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 قد تم ما رمنا من المقصود فاعذر حديث السن هذا الجود وأحمد الله مصديا على محمد وآله ومن تلاء